والصلاة والسلام على رسول الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه وميدات كلماته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله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 رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إن نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره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 وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أنسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور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 ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه نشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان والشرك وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك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 اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم صل وسلم على نبينا محمد